السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد سلامتكم ونيادي تشانل أرب بودكاست دانيني الأستاذ شادي السيد واليوم إن شاء الله سنستمر في سلسلة التعبيرات المتشابهة دانهريني إن شاء الله كتاكم بلنجد كان بلاي بلايلست أنك بانيان ميريب وسندرس إن شاء الله هذه التعبيرات كتا كام بلا جار أن كان على مسؤوليتي على عاتقي في رقبتي مرة أخرى مسؤوليتي على عاتقي في رقبتي. ونستطيع أن نقول على مسؤوليتي أو مسؤوليتي حسب السياق ذلك كتابي سامنغون كان على مسؤوليتي أتو مسؤوليتي ترجنتون كلمتنيا طيب معناها كلها أرتنيا سموانيا إني تنجون جواب سايا إني تنجون جواب سايا تمام نقولها في أمفلة ولكن عفوا سبلوم كتاب منغون كان ميادي شنطه سنفصل قليلا في معاني بعض المفردات. كتاب منجلاس كنسد كيد أرتيابا برابا كوسكاتا. لو قلت على عاتقي، فهذا هو العاتق. دي كاسيابيلانغ إني على عاتقي تانجونجاوب سيا. إتو أرتيابا عاتق. دلهم بحصارب عاتق. بين المنكب والرقبة. إني دي أنترا إني تأتون من يا بحصندونسيا. منكب والرقبة لهر تمام؟ هذا عاتق. على عاتقي على عاتقي تانجون جوابسايا ورقب طبعا هنا رقب رقب في رقبتي إيتو تانجون جوابسايا جوغا طيب نبدأ في الأمثلة كيتام مولاي بشنتو أتو مثال لو قلت لك حمايتك مسؤوليتي من جاقم إيتو تانجون جوابسايا حمايتك مسؤوليتي حمايتك على عاتقي حمايتك في رقبتي، كلها بمعنى من جامه إتوتن جواب سيا. طيب مثال آخر شن تهلايم؟ تقول لولدك أن دبلانك بدأ أنامه. تربيتك مسؤوليتي من دادك مو إتوتن جواب سيا. تربيتك على عاتقي. تربيتك في رقبتي، كلها بمعنى من دادك مو. تنجّم جواب سايا. تستطيع أن تقول تربيتك على مسؤوليّة لبسة بسبل إن جُدا. مثال آخر شنطلين. تعليمك اللغة العربية مسؤوليتي. من جرّم بحث عربي تنجّم جواب سايا. تعليمك اللغة العربية على عاتقي. تعليمك اللغة العربية في رقابتي. تمام؟ كلها بنفس المعنى. مثال آخر وأخير. الإنفاق على البيت مسؤولية الرجل dan terakhir juga al-infaqu 'ala al-bayti mas'uliyatu ar-rajul infaq atau membayar untuk keluarga dan rumah itu tanggung jawab laki-laki al نستطيع أن نستعملها بدون الضمير jadi kami bisa menggunakan nya tanpa بعدها دعن اسم سطلهنية مثال آخر الدعوة في سبيل الله مسؤولية العلماء دعوة في سبيل الله تتنجج جواب راع علماء الدعوة في سبيل الله على عاتق العلماء الدعوة في سبيل الله مسؤولية العلماء نحن قلناها في رقبة العلماء تمام كلها بمعنى تنجج جواب راع علماء وبذلك ننتهي من تعبيراتنا اليوم. دم بجتك تسلسأي أنك بني أن شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. شكرا على الاستماع ونتظرون في الدروس القادمة وفي أمان الله.